وَسَنُرِيهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ يُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ذَٰلِكَ رِزْقُهُمْ مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ إِلَّا مِنَ مَا يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْأَرْزَاقِ ۗ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَرْزُقُكُمْ مَّا تُحِبُّونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَبِيرًا بِمَا تَصْنَعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ هذا ما كنز لأنفسكم فادوقوا ما كنتم تكلثون إن عزة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَ حُورٍ ذَلِكَ الْبَيْنُ الْقَيِّمَ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً و علمو